بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما مئة جلدة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 والذين يرضون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئكهم الفاسقون.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 والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين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 لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم قيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء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 إذ تلفونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا لئن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن 17. بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم 18. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين 19. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم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 يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وَمَن يَتَّبِعُ قُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ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 أو آباء بعولتِهِنَّ أو آباء بعولتِهِنَّ أو أبناءِهِنَّ أو أبناءِ بعولتِهِنَّ أو أبناءِ بعولتِهِنَّ أو إخوانِهِنَّ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 إِيَكُونُ فُقَرَاءٌ أَيُّغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّيْسَ تَعْفِي فِي الَّذِينَ لَا يَجْدُونَكَ حَنْحَتَى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آساكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاي إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا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 الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة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 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتطلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من تضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كثروا أعمالهم كثراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء, ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنه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 وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وللله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحبا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله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 إن الله خبير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاء المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخفنهم في الأرض كما استخف الذين من قبلهم ولا يمكنا لهم ولا يمكنا لهم دينهم الذي أرضى لهم ولا من بعد خوفهم أمنا يعبدونى لا يشركون بشيء ومن كفر بعد ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُو الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْتَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ولبس المصيب يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاثة مظات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر. وَحِينَ تَظَعُونَ فِي أَبْكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاتِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عُرَاثٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ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 والقواعد من النساء اللاتي لا يضجون لك حفلا ليس عليهم جناح أي يضعن فيها بهن غير متبرجات بزينة وأي يستعففن غير لهم والله سميع عليم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 ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إسوانكم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 قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يقالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أن أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.